بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر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 إلى شيء نكر خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداف كانهم خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداف انهم شراد متشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟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 فَقَالُوا أَبَشِرْ مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا ذل في ظلال وسعور أُلقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل ناقة فتنة لهم فرتقبهم واصطابير ونبئهم أن المال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 126-كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 127-أكفاركم خير من أولئكم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 قناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حب البصر ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر